السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته إ ن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهدي ه الله فلا م ض ل ل ه ومن يغلل فلا هادي له و أ ش ه د أن لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه لا شريكه ل و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته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 أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار نواصل لابن الله جل وعلا في شرح القواعد ا ل أ ر ب ع لشيخ ا ل إ س ل ا م و المسلمين محمد بن سليمان التميمي ر ح م ة الله عليه و اليوم ب إ ذ ن الله سبحانه و تعالى و منه و فضله و كرمه ن ب د أ في ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة و يندرج تحتها مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى هي تذكير تذكير بما سبق التذكير بما سبق هذه القواعد ا ل أ ر ب ع يحتاج إ ل ي ه ا كل مسلم يحتاج إ ل ي ه ا كل مسلم ي ن في حياته إ ل ى معرفتها و إ ل ى ضبطها و إ ل ى فهمها و إ ل ى العمل بها و إ ل ى ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا و إ ل ى الصبر على ا ل أ ذ ى في سبيل هذه ا ل د ع و ة إ ذ ا كان كذلك ستكون ب إ ذ ن الله جل و علا هذه القواعد ا ل أ ر ب ع صمام امان له في حياته بحيث لا ينزلق هذا المزلق العظيم و هو مسلق الشرك عياذا بالله و لا يقع في حبائل الشيطان و في مصائده لماذا لان النبي عليه الصلاه و السلام كما علمنا في احاديث منها حديث ان النبي عليه الصلاه و السلام كان يقول و اعوذ بك من شر الشيطان و شركه من شر الشيطان و ا ل ش ر ك و ضبطت في ر و ا ي ة من شر الشيطان و شاركه يعني و ش ر ك يعني و حبائله يعني و مصايده فمعرفتنا لهذه القواعد ب إ ذ ن الله جل و علا تعصمنا من حبائل الشيطان التي يضعها للناس ليقع به و أ ش ك ا ل الشرك أ ش ك ا ل الشرك ليست واحده بل هي م ت ن و ع ة و م ت ع د د ة وصور م خ ت ل ف ة ليست ص و ر ة و ا ح د ة فقط وهذه القواعد هذه الاربعه ق و ع د أ ينبني بعضها على بعض بمعرفتها جميعا ب م ع ا جميعا ا ل إ ن س ا ن أ و المرء الموحد يكون مجانبا للشرك وسائرا في طريق ماذا في طريق التوحيد كما مر معنا في م ع ر ف ة معنى الحنيف إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ة قانتا لله ح ن ي ف ة حنيفا يعني مائلا عن الشرك إ ل ى الى التوحيد أ و كما قال ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه انتهى كلام ر ح م ة الله عليه إ ذ ا م ع ر ف ة القواعد الاربعه مبني أ ح د ه م ا إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقد مر معنا أ ن ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ان القاعده الاولى ان النبي صلى الله عليه و سلم أ ن تعلم أ ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون ب أ ن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف إ ل ى غير ذلك من أ ن و ا ع ا ل ر ب و ب ي ة لله جل و علا كانوا يقرون بغالب أ ف ر ا د ا ل ر ب و ب ي ة لله سبحانه و تعالى و لكن هل هذا أ د خ ل في ا ل إ س ل ا م لا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة ليس كافيا وحده لدخول المرء في ا ل إ س ل ا م لذلك حات لهم رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله جل وعلا كما في آ خ ر س و ر ة يوسف وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون يعني وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله ربا خالقا رازقا مدبرا متصرفا محيا مميتا إ ل ا وهم مشركون في ماذا إ ل ا وهم مشركون في في عبادته يعني لا لا يعبدونه وحده سبحانه و تعالى لا ي غ ب ح و ن له وحده و لا يصلون له وحده و لا ينظرون له وحده و نحو ذلك من أ ف ر ا د العباد ة لذلك قاعده اولى فائدتها أ ن توحيد الربوبيه ليس وحده كافيا في دخول الاسلام بل حكم عليهم الله جل و علا ب أ ن ه م كفار مشركون وكذلك مر معنا في ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة قاعده ثانيه وكذلك هي جواب على سؤال جواب على سؤال سؤال ي س أ ل هؤلاء إ ذ ا كنتم اذا كنتم تقرون أ ن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو ا ل م ح ي هو المميت هو المتصرف في جميع الامور بيده زمام ا ل أ م و ر سبحانه وتعالى فلماذا تعبدون غيره فلماذا تشركون معه غيره لماذا هذا ماذا كان جوابهم كان جوابهم قالوا نحن أ ص ح ا ب ذنوب و نحن أ ص ح ا ب معاصي ك ث ي ر ة جدا و دعونا هؤلاء ليقربونا الى الله زلفى نريد ماذا ا ل ق ر ب ة و نريد منهم ماذا و نريد منهم الشفاعه و إ ل ا نحن مقرون أ ن الله هو الخالق و أ ن الله هو الرازق و ا ل م ح ي و المميت و ن ح ذلك نحن نعلم هذا و أ ن هؤلاء الذين نعبدهم نعلمهم انهم كذلك هم ملك لله و أ ن ه م مربوبون لله سبحانه و تعالى و لكن ذنوبنا عظيمه و لدينا معاصي و هؤلاء لهم جاه عند الله لهم مكانه عند الله فنحن نعبدهم لا نعتقد فيهم أ ن ه م يخلقون أ و يرزقون أ و يفعلون مثل هذه ا ل أ م و ر لا و انما نعبدهم ل أ ن لهم مكانه ة عند ا ل ل مكان عند الله و يقربون الله جل و علا و يشفعون لنا عند الله و إ ل ا هم مثلنا يملكهم الله جل و علا يملكهم مثلنا و لكن يقربون فقط ماذا فعل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قاتله جميعا و لم يفرق بينهم و كانوا يحجون إ ل ى بيت الله الحرام في الجاهل يحجون و كانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إ ل ا شريك ا هو لك إ ل ا شريك هو لك الا شريك هو لك, لك. لك. و ما ملك, ملك هو ملك لك و ما ملك هو ملك لك و ما ملك م ن هذا كانوا يحجون و يقول لبيك لا شريك لك يعني يلبون الله جل و علا لا شريك لك قالوا الا شريك ا لك هو ملك لك وما ملك يعني هؤلاء الالهه التي يعبدونها من دون الله يعتقدون انها ملك لله وما تملك الالهه كانوا يعتقدون انها ملك لله و لكنهم ماذا كان يفعلون قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى و قد دلل الشيخ رحمه الله عليه لان قد ي س أ ل سائل ما الدليل على هذا ف أ ج ا ب ه الشيخ ر ح م ة الله عليه قال الدليل و ذكر الدليل و ذكر الدليل و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله طلبوا ماذا طلبوا الشفاعه طلبوا ا ل و س ا ط ة هذه ا ل و س ا ط ة التي جعلوها بينهم و بين الله جل و علا و صرفوا لها ا ل ع ب ا د ة و صرفوا لها العباده, وصرفوا لها العبادة حكم عليهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بماذا بل الله جل و علا بالكفر ي ب و بماذا و بالشرك ا ل آ ن ت أ ت ي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة و هي ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل ن س ب ة لنا ت أ ت ي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة كذلك هي جواب على سؤال على سؤال لانك إ ذ ا قلت لهؤلاء إ ن هذا شرك و إ ن هذا لا يجوز و هو محرم يقولون هذه ا ل آ ي ا ت التي تستدلون بها علينا إ ن م ا جاءت من أ ج ل ماذا من اجل الذين يعبدون ا ل أ ص ن ا ف ونحن لا نعبد ا ل أ ص ن ا ف نحن لا نعبد ا ل أ ص ن ا ف هذه ا ل آ ي ا ت التي تذكرونها وتستدلون بها إ ن م ا جاءت من أ ج ل ع ب د ة ا ل أ ص ن ا ف ي أ ت ي في اذان من هبل أ و اللات و ا ل ع ز ة فقط هذه أ ص ن ا م هذه ا ص ن ا م وانما نحن لا نعبد أ ص ن ا م ولا نعبد ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ح ج ا ر و إ ن م ا نعبد من نعبد عبادا صالحين لهم جاه عند الله لهم م ك ا ن ع ظ ي م عند الله نعبدهم ونتقرب إ ل ي ه م حتى يشفعوا لنا عند الله نحن نعبد من نعبد الصالحين ولا نعبد كما تزعمون نعبد ا ل أ ص ن ا م و الاحجار لا هذه ا ل أ د ل ة خ ا ص ة بكفار قريش هم الذين عبدوا ا ل أ ص ن ا م أ م ا نحن فلا و كيف نحن نحج و نصلي و نصوم و كذا ثم تنزلون علينا هذه ا ل آ ي ا ت التي هي في ا ل أ ص ل هذا قولهم التي هي في ا ل أ ص ل على من على من عبد الاصنام فقط جاء ا ل ش ي خ و قال لا الذين بعث فيهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كانوا يعبدون ا ل أ ص ن ا م و كان يعبدون ا ل أ ح ج ا ر و كان يعبدون الاشجار و كانوا يعبدون ا ل م ل ا ئ ك ة و كانوا يعبدون ا ل أ ن ب ي ا ء و كانوا يعبدون الصالحين و لم يفرق بينهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما مر آ ن ف ا الشرك ليس له ص و ر ة و ا ح د ة ليس أ ن ك صنم هنا تعبد الصنم فقط هذا هو الشرك لا الشرك صوره كثيره جدا صوره كثيره ة و... مجالاته كذلك م ت ع د د ة ليس ص و ر ة و ا ح د ة فقط كما ينعصر في اذهان الناس أ ن ه ا الاصنام فقط لا فهو شرك متعدد وكتاب التوحيد مليء مليء بهذا والشرك و أ ن و ا ع ه للشيخ مبارك الميلي الجزائري مليء بهذا الشرك ليس ص و ر ة و ا ح د ة و إ ن م ا هو أ ن و ا ع جاء الشيخ ورد قول هؤلاء وقال لهم لا الشرك ليس ليس س و ر ة و ا ح د ة ليس ا ل أ ص ن ا ف فقط لذلك قال المؤلف رحمه الله عليه ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن النبي صلى الله عليه و سلم ظهر على أ ن ا س متفرقين في عباداتهم ركز جيدا د ق ة الكلام قال متفرقين في عباداتهم عباداتهم لم تكن ع ب ا د ة و ا ح د ة لم تكن فقط كما هو مروج له سواء في ا ل أ و ص ا ر أ و حتى في ا ل أ ف ل ا م التي يشاهدونها الناس يروجون أ ن فقط الشرك ص و ر ة و ا ح د ة فقط ما هو هو ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ويصون الصلاه فقط ويسجد ا ل أ ص ن ا م جاشا قال لا د ق ة في الكلام قال ظهر على أ ن ا س متفرقين في عباداتهم يعني عبادات م ت ف ر ق ة قال منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين ومنهم من يعبدوه ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ح ج ا ر ومنهم من يعبد الشمس و ا ل ق م ر قال ف ق ا ت ل أ م رسول ر الله ولم يفرق ولم يفرق بينهم إ ذ ن العبادات ا ل ش ر ك ي ة ك ث ي ر ة جدا ليست م ن ح ص ر ة في ع ب ا د ة و ا ح د ة وقد قال الله جل وعلا واستدل بهذا الشيخ دليل عام ثم أ د ل ة ت ف ص ي ل ي ة على هذا ا ل أ م ر المهم جدا ماذا قال وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله هذه ايات من ا ي ة ا ل أ ن ف ا ل وفي بعض ا ل ن س ا وقاتلوا حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين لله آ ي ة ايه, آية البقر سواء هذا أ م هذا الدليل واضح هذا الدليل دليل عام في كل من اتخذ مع الله جل وعلا ندا أ و كل من اتخذ من دون الله ا ر ب ا ب لم يفرق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بينهم وقد بسط ا ل أ د ل ة ف ك أ ن سائل ي س أ ل ويقول ما الدليل على أ ن هؤلاء الذين قاتلهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانوا يبدون ا ل أ ح ج ا ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والجن ونحو ذلك من ا ل أ م و ر ما الدليل قال المؤلف رحمه الله عليه استدل على هذا ا ل أ م ر ب أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن من القران, القرآن اذا ا ل ق ر آ ن لا يختلف فيه إ ث ن ا ن ينقطع فيه ع ن ز ا ن ل أ ن ه قطعي الثبوت ودلالاته عند ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كذلك في اجتهادات ق ل ي ل ة ولكن على العموم دلالته و ا ض ح ة ل أ ن ه بلسان عربي مبين ب د أ ب قال ودليل الشمس والقمر يعني الدليل على أ ن الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ر س ل ه الله جل وعلا إ ل ى قريش إ ل ى العرب لما ظهر كان في ذلك الزمان من يعبد الشمس والقمر قال ودليل ودليل الشمس والقمر يعني ودليل ع ب ا د ة الناس للشمس والقمر هو قوله جل وعلا ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدوه ا ي ة و ا ض ح ة جدا في بيان أ ن من الناس من كان يعبد من الشمس والقمر قال لا تسجدوا للشمس والقمر نهاهم لماذا نهاهم ل أ ن وجد وجد في وقته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يعبد الشمس والقمر بل الذي ي و ض ح هذا أ ك ث ر و أ ك ث ر أ ي ه ا المسلم من حرص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من حرصه على ح م ا ي ة جناب التوحيد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى أ م ت ه عن ا ل ص ل ا ة عن السجود لله جل وعلا مخلصا لله جل وعلا عند غروب الشمس وعند شروقها في نصوص ك ث ي ر ة جدا و أ ن هناك من يتحرى ركز الكلام هناك من يتحرى طلوع الشمس و غروبها لعبادتها حتى يسجد لها و كلنا نعلم أ ن الشمس تطلع بين قرني شيطان أ ل ي س كذلك تطلع بين قرني شيطان لماذا الشيطان يظهر في هذا الوقت ف ت ن ة للناس ف ت ن ة حتى ي ع ب د ا ل ش م س و حتى ي ع ب د ا ل ق م ر الشمس لما تطلع بين قرني شيطان هناك من يسجد لها و كذلك لما تغرب هناك من يسجد لها فنهانا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن التشبه ب أ و ل ئ ك سدا ل ذ ر ي ع ة الشرك ولو كنت تعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين في هذا الوقت غروب الشمس وضلوعها ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى هذه ا ل ا م ة لماذا حرصا على أ ع ظ م أ م ر ما هو حرصا على حفاظا على التوحيد و ح م ا ي ة له واجتنابا للشرك بجميع ن و ا ع منها ع ب ا د ة الشمس و القمر و ا ل ق م ركز و ر جيدا ق التحري عند الشروق الشمس و عند غروبها ل أ ن ن ي أ ع ل م ا ل آ ن جيدا أ ن في أ اذهان ا ل ط ر ب ة ص ل ا ة ت ح ي ة المسجد مرت معنا م ف ص ل ة ب إ ذ ن الله جل و علا في مختصر سعي ب البخاري و أ ن هذا لا يسمى تحريا من كان متحريا ل ت ح ي ة المزيد عند غروب الشمس وعند طلوعها ه ذ ا لا يجوز ولا يصلي وهو آ ث م بتحريه و إ ن م ا اذا جاءت هكذا عفويا عفويا ل أ ن ه ا من ذوات ا ل س د ع فهذا جائز في اصح قولي اهل العلم وقد نصر هذا غير واحد من أ ه ل العلم كالشيخ الالباني رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وغير واحد من أ ه ل العلم قبلهم كشيخ ا ل س ن ت ي م ي ر ونحو ذلك أ م ا أ ق و ل الان من تحرى ا ل ص ل ا ة تحري ا ل ص ل ا ة عند ط ر و ع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سدا ل ذ ر ي ع ة الشرك ل أ ن ه ا من وسائله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذا دليل واضح على أ ن الشمس والقمر الشمس والقمر ضعيفان مخلوقان و ي ك و ي ه م الله جل وعلا بعد يوم القيامه ف ي في جهنم أ ل ي س كذلك ذ ا ف كيف تعبد هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لا, حولا لا حول ولا ق و ة له إ ل ا بالله ويكوره الله جل وعلا ق د ل يوم ا ل ق ي ا م ة في جهنم كيف تعبده هذا لا يكون ف ا ل ع ب ا د ة تكون لمن للقوي الذي هو ربنا جل و ع ز ثم قال ودليل ا ل م ل ا ئ ك ة قوله يعني أ ي ه ا المشركون إ ذ ا كنتم تعتقدون أ ن الشرك عباد الاصنام فقط اسمع لدليل ا ل م ل ا ئ ك ة يعني إ ل ى دليل على أ ن الشرك كذلك كان في وقت النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هناك من يعبد من هناك من يعبد ا ل م ل ا ئ ك ة قال و قوله تعالى ولا ي أ م ر ك م هذا الضبط ر و ا ي ة حفص عن عاصم و في ورش ولا ي أ م ر ك م ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة و النبيين أ ر ب ا ب ا من دون الله د ل ي واضح جدا ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة و النبيين أ ر ب ا ب ا أ ر ب ا ب يعني معبودين مع الله سبحانه وتعالى و ا ل م ل ا ئ ك ة كذلك خلق من خلق الله جل وعلا خلق عظام شداد و قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حدثت عن ملك من ح م ا ة العرش بين أ ذ ن ه إ ل ى عاتقه م س ي ر ة خمسمائه الف سنه بمعنى هذا يعني خلق عظيم جدا خلق عظيم و م ا عظمه هذه ا ل م ل ا ئ ك ة جاء في س و ر ة سبع أ و الله جل و علا حتى إ ذ ا فزع قلوبهم يعني ا ل م ل ا ئ ك ة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلي الكبير قال المفسرون أ و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فسر هذا قال إ ذ ا قال الله جل و علا إ ذ ا تكلم الله سبحانه و تعالى ب ك ل م ة الحق ب ك ل م ة الحق س ع ق ت ا ل م ل ا ئ ك ة خرت ا ل م ل ا ئ ك ة رغم عظمها و خ ل ق ت ه ا ا ل ع ظ ي م ة التي خلقها الله جل وعلا عليها خرت ا ل م ل ا ئ ك ة لله سبحانه وتعالى ل أ ن ه ا ض ع ي ف ة أ م ا من عندما تكلم الله جل وعلا فقط تخر ا ل م ل ا ئ ك ة ضعاف كيف تعبد من دون الله من يعبد يعبد الحي القيوم القوي جل جلاله كذلك قال ودليل ا ل أ ن ب ي ا ء قوله تعالى دليل ا ل أ ن ب ي ا ء قوله تعالى يعني ودليل على أ ن على ان ا ل أ ن ب ي ا ء عبدت وقت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن يربط هذا الكلام بما قبله أ ن النبي ظهر على اناس ظهر على اناس يعبدون من ا ل م ل ا ئ ك ة قال الدليل ماذا واذ قال الله يا عيسى ا مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانه تنزيل ا ل سبحانه ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق إ ن كنت ق ل ت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك أ ن ت علام الغيوب عبد عيسى عليه السلام من دون الله بدليل هذه ا ل آ ي ة وعبدت كذلك أ م ه أمه بدليل هذه ا ل آ ي بدليل ة هذه ا ل آ ي ة وكذلك ب أ د ل ه اخرى قالوا ان الله ثالث ثالث ثلاثه فعبدوا الله وعبدوا عيسى ع ن السلام وعبدوا امه و ي من الصالحات اذن عبدوا عيسى من ا ل أ ن ب ي ا ء و أ م ه من الصالحين اذن عبدوا ا ل م ل ا ئ ك ة عبدوا عبد الله جل و علا و كذلك عبدوا عيسى انبياء ل أ و عبدوا امه و عبدوا امه و ي من الصالحين هذا كذلك دليل ع ل ه اخرى وكذلك في هذا الدليل اانت قلت للناس ا ت خ ذ و ن و أ م ي إ ل ه ي ن يعني معبودين من دون الله من دون... لماذا هذا ل أ ن ه وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذ ا و إ ذ ا لم يقع كيف ي أ ت ي هذا الدليل بما أ ن ه وقع ف إ ن الله جل وعلا و إ ق ا ل الله يا إسا للناس يتخذون أنت أ قلت و م ي إ ل ه ي ن فعبدوا من دون الله عيزا ا ب ل ل ه و ك ل م ة م ن دون ا ل ل ه مرت م كذلك في ا ل و ا س ط ي ة لها معنيان من دون الله المعنى الاول من دون الله يعني مع الله يعني ع ب د ا ل ل ه و ع ب د ا معه غيره هذا واضح في الشرك الاشراك الشركه اثنان وكذلك من دون الله المعنى الثاني يعني عبدوا غير الله يعني لم يعبدوا الله أ ص ل ا وعبدوا غير الله ه ذ ا ل معنيان في كتاب الله جل وعلا إ ذ ا وجدت ك ل م ة من دون الله ف ع ل م أ ن ل ه ا معنى إ م ا مع الله ي ع و ل لك ان الله و ل لك ان الله يقول لك ان الله ي و ل لك ان ا ل يقول لك ان ا ل يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ل ا ل ل ه ي و ل لك ان ل ي ل ا ل ص ا ل ح ي ن ي ع ن ي و د ل ي ل ع ب ا د ة ا ل ص ا ل ح ي ن ك ذ لك ا ا ل ع ب ا د و ل لك ا ل ح ه ي ق م ل لك ان ا ك ذ ل ك ان ا ل أ و ل لك ا ل أ ن ب ي ا ء عيسى و أ م ه و ك ذ ل ك ه ن ا ق ا ل ق و ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ي د ع و ن ي ب ت ه ي و ن إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أيهم أ ق ر ب و يرجون رحمته و يخافون ر رحمته ج و و ن ي ماذا و يخافون عذابه حتى نفهم هذه ا ل آ ي ة جيدا ان قد تلتبس ع ل ى ا ل بعض قال أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب و يرجون رحمته و يخافون عذابه لو ت ق ر أ في التفاسير لفهم هذه ا ل آ ي ة ت ق ر أ ما قبلها ما قبلها ماذا قل ي ع ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم. قل, قل ادعوا الذين زعمتم من, دوني. يعني من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم اذا قال أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب ما معنى هذا الكلام معناه ها يعني خطاب ل ل م ش ر ك ي ن يعني ايها المشركون اولئك الذين تدعون يعني اولئك الذين تعبدون وتدعونهم من دون الله اولئك عباد أ م ث ا ل ك م ولكن عباد صالحون. صالحون يخافون الله جل وعلا و ي ب ت ع و ن إ ل ى الله جل وعلا ا ل ق ر ب ة ويدعون الله جل وعلا يعبدونه ويدعونه, ويدعونه ويتقربون إ ل ي ه ب أ ن و ا ع من العبادات اولئك ناس صالحون يدعون الله فلماذا أ ن ت م تدعونه قل ي د ع و الذين زعمتم من دونه من دون الله فلماذا تدعون هؤلاء الصالحين وهؤلاء الصالحين يدعون الله جل وعلا ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى يخافون عذاب ويرجون ر ح م ة الله هؤلاء الصالحون ع ب د ا ل ل ه يخافونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويعبدون الله سبحانه وتعالى و أ ن ت م تعبدونه وهؤلاء ماتوا م ا ت و أ ن ت م تدعونه م وهم كانوا يدعون الحي الذي الذي لا يموت فلماذا لا تدعون الحي الذي لا يموت الحي الذين يموت هذا دليل ماذا دليل ع ب ا د ة الصالحين قال المؤلف أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم الوسيله أ ي ه م اقرب ويرجون ر ح م ة ويخافون عذابه فلماذا ت د ع و ن أ م د و ن الله فلماذا تعبدونهم فلماذا تصرفون لهم ا ل ع ب ا د ة فدل هذا على أ ن هناك من عبد الصالحين وقت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ذكر المؤلف ر ح م ة الله عليه ي ن ي الوقت يداهمنا ه ممكن أ خ ت ص ر قال و دليل ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ح ج ا ر قوله تعالى قال افرايتم اللات والعزى و منات الثالثه ا ل أ خ ر ى هذا دليل من هذا دليل ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ح ج ا ر افرايتم اللات و العزى اللات اللات ما هي اللات هي ص خ ر ة اللات ص خ ر ة بيغاء ص خ ر ة بيغاء كان هناك رجل رجل إ م ا أ ن اسمه اللات أ و هذه ا ل ص خ ر ة اسمها ل ل ا ت هذا الرجل كان رجل صالح كان يلت السويق للحجاج في م ك ة كان يلت السويق للحجاج يعني يعجن هذا السويق يعجنه على هذه ا ل ص خ ر ة يلت السويق و السويق هو إ م ا دقيق للشعير أ و ا ل ح ن ط ة يعجنه و قيل التمر الله اعلم المهم شيء يعجل يعجل و يقدم لمن و يجهز و يقدم للحجاج هذا عمل عمل, عمل جميل عمل صالح يحبه الله جل و علا هذا الرجل ماذا كان يعمل كان يعجل هذا السويق على هذه الصخره و يقدم الحجاج سنوات و سنوات فلما مات فلما مات م ذ ا قالوا قالوا هذا الرجل مبارك فدفنوه فدفنوه فكانوا ماذا يعملون يذهبون إ ل ى هذا القبر أ و إ ل ى ه ذ ه ا ل ص خ ر ة الى ه ا ه الصخره ويدعونها ويتقربون إ ل ى ه ذ ه ا ل ص خ ر ة يتقربون إ ل ي ه ا لماذا ل أ ن هذا الرجل كان رجل صالح رجل عظيم و كان يعمل عمل يعني يحبه الله ع م ل عظيم جدا إ ذ ا ماذا نعمل نذهب إ ل ى قبره أ و نذهب إ ل ى ه ذ ه ا ل ص خ ر ة و نتقرب بها إ ل ى الله جل و علا س خ ر ة م ب ا ر ك ة ما أ ح و ج ن ا إ ل ى مثل هذه ا ل س خ ر ة يقولون ما أ ح و ج ن ا الى السخر ة كم عجن ا عليها من سوير عجائن ن عليها ع ك ث ي ر ة جدا لمن للحجاج إ ذ ا فهي س خ ر ة م ب ا ر ك ة إ ذ ا ماذا نعمل نذهب عندها و ن ح ب د ه ا و نتمسح عندها فمن آ ل م ه ظهره يمسح ظهره عند ا ل س خ ر ة و من آ ل م ه بطنه يمسح بطنه عند ا ل س خ ر ة حتى ت ن ت ق ل ا ل ب ر ك ة م ن ا ل ص خ ر ة إلى يجب ان يكون هناك س خ ل ه و ع ب د و ن ا ل ص خ ر ة و ع ب د ج ب ان ي ك ه ذ ا ا ل ر ج لانه يجب ان يكون هناك سخر لانه ي ج ان أ ك و ن ن ا ك سخر لانه يجب ان ي و ن ه ا لانه يجب ان ي و ن ه ا ك س لانه يجب ي و ه ا ل س لانه ا ل يكون ه ا ل س خ ل ه ج ل و ع ل ا أ غ ر لانه يجب ان يكون ا ل ل ا ت ه ي ان ي ف و ن ا ك ر لانه يجب ا ل يجب ان ه ن ا ل ع ز ر لانه يجب ا ه يجب ا هناك سخر كان يقصدها المشركون ش ج ر ة كان يقصدها المشركون كانت بين مكه والمدينه ش ج ر ة يقصدها المشركون وكانت هناك جنيه جنيه تظهر عند هذه الشجره لما المشركون مشركه قريش يذهبون الى هذه الشجره هذه الشجره تظهر لهم امراه امراه ج ن ي ة لما ي س أ ل و ن ه ا أ ي ن فلان وماذا سيكون وكم يكون ونحو ذلك تجيبهم هذه ا ل ج ن ي ة تقول لهم كذا وكذا وكذا ويرجعون ثم يعودون إ ل ى ه ا ل ش ج ر فتظهر لهم هذه ا ل ج ن ي ة وتخبرهم ب أ م و ر ففتنوا بها وعبدوا هذه ا ل ش ج ر ة من دون الله فكم ا يدعونها ويذبحون لها وينظرون لها و و ل و غير ذلك من أ ن و ا ع العبادات فصرفوا ع ب ا ا ل ع ب ا د ة من الله جل و علا إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة ف أ ر س ل إ ل ي ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل قطع ا ل ش ج ر ة ثم رجع فقال للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قطعت ا ل ش ج ر ة قال ر ج ع ف إ ن ك لم تفعل لم تفعل شيئا قطعت ا ل ش ج ر ة والناس يذهبون الى ذلك المكان و ت ظ ر لهم تلك ا ل ج ن ي ة ا ل م ر أ ة وتحدثهم ويصدقونها ويعبدونها من د و ن ن عياذا بالله فرجع ف و ج د ه ا كما يذكر بعض الذين يكتبون السير فوجد ا م ر أ ة ع ر ي ا ن ة ن ا ش ر ة شعرها فعلاها بالسيف فقتلها فرجع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال له لقد قتلت تلك ا ل م ر أ ة قال تلك تلك ا ل ع ز ة يعني ح ق ي ق ة الشيء حقيقه ا م ر لماذا ك ا ن يعبدون هذه الشجره هذه من أ ج ل تلك ا ل م ر أ ة تلك ا ل ج ن ي ة هي التي كانت تظلهم عن تظلهم عن ع ب ا د ة الله جل وعلا وحده هل عبدت الاشجار من دون الله في وقت الذي ن نعم ما الدليل قوله أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى بل كانت النساء تذهب إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة و تطوف التي تريد أ ن تتزوج تذهب إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة و تطوف و ت س أ ل ا ل ش ج ر ة أ ن يرزقها زوجا صالحا وتذهب إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة و تطوف و ت ط و ف و إ ذ ا لم تكن لها ولد لاتنجب ا ل أ و ل ا د ت س أ ل هذه ا ل ش ج ر ة هذه ا ل ش ج ر ة اللات او ا ل ع ز ة ت س أ ل ه ا و كذلك ك ا ن ي س أ ل و ن ه م ن اللات و كذلك ا ل ع ز ة و كذلك ماذا م ا يقولون كان ق د ي م ا يقول هذه ا ل ك ل م ة يقولون يا فحل الفحول يا ف ح ل ا ل فحول يا ف ح ل ا ل فحول اعطيني ولد ا الحول قبل يعني قبل الحول حول و ش م ه الحول السنه、سنة. هناك الحول هناك ا ل س ن ة هناك فرق بينهما ل ح و ل و ا ل س ن ة والعام هناك فروق مهمه جدا في التفسير قلت يقول يا فحل يا فحل الفحول اعطني ولدا قبل الحول قبل الحول يعني ق ما ج ا ت ن ي ولدا ويستدلون النساء لبعضهم ب ع ض يقول فلانا ذهبت وجربت اذهبي وجربي وهكذا ويفعلون المناكير المنكره ل أ ن ه قد يستحي ا ل إ ن س ا ن أ ن يتكلم ماذا حر هل عبدت من دون الله نعم عبدت من دون الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ط ل و أ ن ز ل في هذا ا ل ق ر آ ن يتلى إ ل ى يوم القيامه اخر ايتم اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى كذلك م ن ا ت حجر كان يعبد من دون الله من ج ا ق ا ئ د كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى هذه م ع ب و د ة دليل ا ل أ ش ج ا ر ثم قال وحديث ابي واقد الليثي يعني معنى ما وحديث أبي ي ل ابي ه يعني على من أن كذلك أدلة هناك د د الأشجار والأحجار هذا ا ل ح ث حديث أبي واقد الليثي وحديث اللي اللي طويل ع ابي ً جداً ما ومهم جداً معرفته قال وحديث أ واقد الليثي قال رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى ح ن ي إ ل ى ح ن ي ماذا يفعلون في حنين ع م نعم ماذا يفعلون يجاهدون في سبيل الله تركوا أ م و ا ل ه م و أ و ل ا د ه م وخرجوا ب أ ن ف س ه م باعوا أ ن ف س ه م لله سبحانه وتعالى يقاتلن في سبيل الله هذا أ م ر عظيم جدا يترك ولده و أ ه ل ه وماله خلفه و يذهب بنفسه يقاتل في سبيل الله, الله. و لكن ماذا قال و نحن حدثاء عهد بكفر يعني ذكر ذكر عذرا أ ن ه م حدثاء عهد بكفر و كذلك من يستقيم ا س ت ق ا م ة ج د ي د ة على دين الله جل و علا أ و من يدخل في دين الله سبحانه و تعالى جديد قد يكون له بعض ا ل أ م و ر لا يعرفها و ل يفقهها قال و نحن حدثاء عهد بماذا بكفر قال وللمشركين س د ر ة يعني ش ج ر ة وللمشركين س د ر ة ي ح ك ف و ن عنده ي ع ك و ن و ا ل ح ك و ف ع ب ا د ة أ ل ي س كذلك العكوف ع ب ا د ة أ م لا ع ب ا د ة ولا تباشروهن و أ ن ت م في ايه الصيام ولا تباشروهن يعني النساء و أ ن ت م ح ا ك ف و ن في في المساجد العكوف ماذا ا ل ا ح ت ك ا ف باب ا ل ا ح ت ك ا ف العكوف ع ب ا د ة من العبادات التي يحبها الله إ ذ ا ص ر ف ت له طبعا يعكفون يعني والعكف هو المكوث الطويل في ا ل مكان من مكث مكثا طويلا في مكان ما يقال أ ن ه عكف ونحن لدينا ع ب ا د ة ا لاحتكاف في رمضان عصر اواخر من رمضان ي ع ت ك ف المسلم في المسجد ويعبد الله يعني يمكث في المسجد ماذا كان يفعلون يعكفون عند الشجر يعني يمكثون وقتا طويلا عند الشجر والعكوف كما علمت أ ن ه ع د ا د ه إ ذ ا المشرك كان ي ع ك و ف عند ا ل ش ج ر ة إ ذ ا فكان ي ع ض ن ا ل أ ش ج ا ر قال وينوطون بها أ س ل ح ت ه م ينوطون يعني يعلقون ينوطون يعلقون ب أ س ل ح ت ه م لماذا كانوا يعلقون أ س ل ح ة ب ا ل ش ج ر ة لماذا تبركا ب ا ل ش ج ر ة حتى يصبح هذا السلاح قوي وماضي يعني, يعني حاد وتنزل ا ل ب ر ك ة من ا ل ش ج ر ة تنزل شيئا فشيئا حتى تدخل ماذا في السلاح يصبح السلاح ماذا قوي ف إ ذ ا ذهب إلى القتال فبسبب تلك ا ل ق و ة ا ل خ ا ر ق ة من ا ل ش ج ر ة يقاتل وكل الضربه يقتل ع ش ر ن ح و ذلك أو عشرين نحو ذلك لماذا انتقلت ا ل ب ر ك ة من ا ل ش ج ر ة إ ل ى السيف هذا الكفار كان يعتقدون هذا الاعتقاد هذا التبرك وهذا التبرك ش ر ك ي ل أ ن البركه ليست, ب... ليست بركة في الاشجار و ا ل أ ح ج ا ر البركة ملك لهم ا ل ب ر ك ة مثل الله جل وعلا وجعل بعض اشياء م ب ا ر ك ة ك ا ل أ ز م ن ة و ا ل أ م ك ن ه و أ ش خ ا ص و نحو ذلك كما مر معنا في ا ل و ا س ط ي ة قال وينوطنا ب أ س ل ح ت ه م يقال لها ذات أ ن و ا ط لماذا سميت ب ذات أ ن و ا ط من ك ث ر ة ما يعلق بها من السلاح كان يعلق بها, بها السلاح يعلق بها السلاح ش ج ر ه من ك ث ر ة تعليق السلاح عليها سميت ماذا سميت ذات أ ن و ا ط قال فمرنا ب س د ر ة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ر كما لهم ذات أ ن و ا ر الحديث محل الشاهد لا أ ر ي د كان في الشهر ا ث ا ن ي من الحديث محل الشاهد أ ن المشركين كانوا ماذا يعبدون ا ل أ ش ج ا ر الدليل أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة والدليل حديث أ ب ي واقد ا ل ل ي ف ي وهذا الحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م الترمذي في سننه والنسائي في الكبرى و إ ب ا ل حبان الله عليه الحمد في صعيحه وكذلك صح صعي الشيخ الالباني الله عليه عليه عليه غري غري رحمه الله عليه هذا الحديث في غير ما موضع منها صحيح سنن الترمذي رحمه الله عليه إ ذ ن ا ل خ ل ا ص ة أ ن المعبودين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل اصلا لوحدها فقط بل كانت معبودات ك ث ي ر ة جدا ولم يفرق بينهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين هذا و ه ذ اذن إ في هذا الزمن إ ذ ا استدللت على ج م ا ع ة ما أ ن هذا الشرك يقول لا هذا هذه ا ل آ ي ا ت في من يعبد ا ل أ ص ن ا م أ م ا نحن فنعبد الصالحين حتى يقربون الله جل و علا و جل تقول لهم ما الفرق بين هذا و هذا و ما أ ش ب ه اليوم و ما أ ش ب ه اليوم بالبارئ ف ا ل ص و ر ة نفسها و لم يفرق بينهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قاتلهم جميعا ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة قال المؤلف ر ح م ة الله عليه أ ن م ش ر ك زماننا أ غ ل ظ شركا من ا ل أ و ل ي ن ب أ ن ا ل أ و ل ي ن يشركون في الرخاء ويخلصون في ا ل ش د ة و م ش ر ك زماننا شركهم دائم في الرخاء و ا ل ش د ة والدليل قوله تعالى ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن انت له الدين فلما نجا من البر إ ذ ا هم يشركون استدل بايات العنكبوت والايات في هذا المعنى ك ث ي ر ة جدا ك ث ي ر ة جدا آيات في هذا ا ل منها ع ى م ن قول الله جل وعلا و إ ذ ا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما ن ج م ا ل ب ر ف منهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل حتار وكذلك قول الله جل وعلا هو الذي ي س ي ر ك في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ط ي ب ة و ف ر ح بها جاءتها ريح عاصف وظن وظنوا ان نحيط بهم دعوا الله مخلصين, مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن ا من الشاكرين فلما أ ن ج ا ه م ذ ا هم يبغون في ا ل أ ر ض بغير بغير الحق ومر معنا آ ي ة ع ظ ي م ة جدا في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء تبين هذا وضوحا جليا المؤلف يقصد ر ح م ة الله عليه ان مشركي هذا الزمان أ غ ل ا ص ه شركا من ا ل أ و ل ي ن قال أ ن ا ل أ و ل ي ن يخلصون في الرخاء ويخلصون في ا ل ش د ة ويشركون في الرخاء يعني إ ذ ا كان هناك أ م ن و أ م ا ن واعمال ا ل أ ر ض و ا ل أ ك ل موجود والرزق موجود ولا شيء يقلق هنا ماذا يشركون بالله يعبدون غير الله أ م ا إ ذ ا ركبوا في الفلك ولعب بهم الموت ذات اليمين وذات الشمال وعاينوا الموت ف إ ن ه م ماذا يخلصون ا ل ع ب ا د ة لله جل وعلا وحده لا شريك له فلما نجاوا الى البر يعني في زعمهم انه أ م ا م ماذا يشركون يرد عليهم الله جل وعلا في غير ما آ ي ة إ ذ ا كنتم في البر وكنتم في أ م ا ن فانكم لا تخافون وتشركون و إ ذ ا كنتم في البحر و البحر ما ظنه الهلاك انكم تخلصون أ ل ي س الذي أ ن ج ا ك م ا ل البحر قادر على أ ن ينجيكم إ ذ ا كنتم في البر هل تامنون و أ ن ت م في البر ف ل ا ث ه م و ر أ ن يخسف ذ ك م ا ل أ ر ض كما خسف بقارون أ امنتم يسال لا يامن أ م امنتم و أ ن ت م في البر أ ن يرسل عليكم ح ا ص ب ا حاسبا يعني ريح تحمل ح ص ب ه تحمل ح ج ا ر ة أ م أ ن ت م أ ن يعيدكم في ا ث ا ر ة اخرى يعني تظهر لكم ح ا ج ة تظهر لكم ت ج ا ر ة تظهر لكم كذا وترجعون البحر هل ت أ م ن و ن هل ت أ م ن و ن الله جل وعلا إ ذ ن الذي أ ن ج ا ك م ا ل البحر هو الذي ينجيكم في في البر لو كنتم تعقلون ل أ ن في البر قد قد تخسى بكم ا ل أ ر ض قد ي أ ت ي الريح و ي أ خ ذ ك م قد ترجعون البحر من تدعون ظل من تدعون إ ل ا إ ي ا ه سبحانه س ب ح ا ن وتعالى فلماذا ا ل ت ف ر ق بين هذا و ذ ا بين حال ا ل ش د ة وحال ا ل ر ق ا ء هذا حال من هذا حال م ش ر ك زمن القديم قال الشيخ أ م ا م ش ر ك زمننا فشركهم دائم ا في ا ل ر ق ا ء وفي ا ل ش د ة وهذا أ م ر عجيب جدا أ م ر عجيب جدا في ا ل ر ق ا ء و ا ل ش د ة مرا معنا في ا ل و ا س ط ي ة لو تذكرون بعض القصص أ ن ه م كانوا يدعون الله عز و جل فيه في ا ل ر خ ا يشركون في الرخاء و كذلك يشركون في ماذا في ا ل ش د ة في الشده و من الذين يشركون في الرخاء و يخلصون في ا ل ش د ة ذكرنا من الصحابي ع ك ر م ة ابن أ ب ي جان هذا قلنا ممن النبي صلى الله عليه و سلم أ ب ا ح أ ب ا ح دمه فهرب من ج ه ة ا ل س ح ا و ركب ا في ا ل س ف ي ن ة فلما لاعب يدهم الموجوء قالوا والله لا ينجيكم من هذا إ ل ا الله أ خ ل ص و ا الدعاء أ خ ل ص و ا اخلصوا لا ينجيكم إ ل ا الله ف د ع و الله ا جل وعلا فقال هو في نفسه هو كان مشرك فقال في نفسه وهذا سبب سبب سبب جعله الله جل وعلا هذا الرجل ب أ ن دخل في ا ل إ س ل ا م قال هؤلاء يدعون الله عز وجل وهم في البعض ينجيهم أ ل ي س الذي ينجني ي في البعض والذي ينجيني في ه في البئر قال إ ن أ ن ج ا ن ي الله من هذا لا أ ذ ه ب إ ل ى محمد صلى الله عليه و سلم ماذا و أ ض ع يدي في يده و لا اجده و ل أ رحيما رحيما كريما و فعلا أ ن جاء الله جل و علا من الغرق و رجع ا و تستر حتى لا يعرفه الناس ل أ ن ه م ب ا ح ا ل د م حتى يقتله المسلمون و ذهب ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم و و وضع يده في يده وقال أ ب ا ي ع ك على الاسلام أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ص ب ح من من ا ل ص ح ا ب ة الذين نترضى عنهم ع ل ي سبحان الله يرجع له سبب فقط سبب و بعض الناس كذلك في أ ي ا م ن ا هناك من يرجع له سبب هناك حادث مرور فقط حادث مرور كان ا ل سببا في استقامته هناك من مات له أ ب و ه فاستقام هناك من ماتت له أ م ه فاستقام ه ن ا ك من أ ع ر ي د ان يصلي اولا اوكذا وقع في زوجته مسمن الجن فجاء ا ل ر ق ي و ق ر أ على ا ل ق ر آ ن ف ب ر ا ت زوجته من حينها ماذا تاختسل وتوضا و أ ص ب ح يلازم ا ل م س ج د سبب من أ س ب ا ب نعم ة من الله ج ل و ع ل ا أ ل ا ن ش ك ر ا ل ل ه ع ز و ج ل ل ع ي ه ا نشكره أ ن ا مشيكو زمن ق ا ء ف و د ا ئ م في الرقاء وفي, وفي ا ل ش د ة و ل ك ن أ ض ي فوكه ا د لم ن ذ ك ر ه ا أ ن ه ذ ا ا ل شكلي هذا, هذا زمن ماذا زياد ة على ا ل أ و ل ي ن لماذا ا ل أ و ل ي ن ا ل أ و ل ي ن عبدوا الصالحين و ا ل آ ن لم يعبدوا الصالحين بل عبدوا الطالحين طالحين هناك من يعرف أ ن ه أ ص ل لا يصلي ولا ولا ولا ولكنه يعبد من دون الله على ا ل أ ق ل الاوائل عنهم بعض عقل هذا ذكره الشيخ في كتاب آ خ ر كتاب ماذا كتاب كشف الشبهات ذكر هذه المسائل م س أ ل ت ي ن ا ل أ و ل و ن في الرخاء و ا ل ش د ة فرق أ م ا زماننا في الرخاوي الشده دائم ا ل أ و ل و ن كان لهم جاء كان لهم قرب ا م ل ا ئ ك ة أ ن ب ي ا ء صالحون ونحو ذلك اما في هذا الزمان عكس تماما نسال الله جل وعلا ا ل ع ا ف ي ة و ا ل م ع ا ف ا ة هذا ا ل دليل الشيخ في هذه المساله أو في هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة وهي ا ل م س أ ل ة ا ل أ خ ي ر ة ثم ماذا قال ر ح م ة الله عليه و ن ت ن ب ه مهم جدا ل أ ن ه شاع وذاع شاع و ذ ا في أ و س ا ط ن ا حتى في هذا المسجد ماذا قال المؤلف رحمه الله عليه قال تمت بحمد الله تمت بحمد الله وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم لماذا قال هذا ل أ ن ه جاء الناس يريدون أ ن يصدوا هذه ا ل د ع و ة قالوا له هذا الرجل لا يصلي ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أ ص ل ا كيف تسمعون له كيف تسمع, له؟ هو لا يصلي على النبي. كيف تسمع لرجل ه هو لا يصل على النبي ل كيف تسمع لا يصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف تسمع لها لما سمع الناس هذا قال ممكن جدا لا يصلي على النبي لا أ س م ع ل ه اصلا ولكن ماذا يريدون يريدون صد هذه ا ل د ع و ة ماذا قال ر ح م ة الله عليه قال تمت بحمد الله وصلى الله على نبي ه وصحبه وسلم ذكر هذا ذكر ه ا و بعض الناس المغردين نشر هذه ا ل ف ك ر ة في المساجد عياذا بالله والمساجد الحمد لله كلهم يصلون على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويشهدون أ ن ه سيد وهو سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ويشهدون أ ن ه خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و أ ن ه افضل رسول كما أ ن أ ب ا بكر أ ف ض ل افضل من صحابي بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين جميعا وقد ذكر في آ ي ة و ا ح د ة ما هي إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معا فذكر أ ف ض ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذكر أ ف ض ل رجل بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين في آ ي ة ماذا واحده لذلك فقد تمت وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان ت في هذا المسجد ج م ع ة خ ا ص ة ب ا ل ص ل ا ة على النبي عليه الصلاه ة ع ل ي الصلاة والسلام بالله عليكم من الذين يكثرون من ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من من نعم اهل الحديث اهل الحديث الذين يذكر الحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يذكر حديث اول قال عليه الصلاه و السلام و كذا قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و كذا و يذكر يصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام دائما و ابدا لذلك نسال الله جل و علا أ ن يلهمنا رشدنا و أ ن يوافقنا لما يحبه ويرضاه و أ ن يجعلنا إ خ و ة المتحابين في الله و أ ن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى على البر والتقوى ومن أ ع ظ م التعاون على البر والتقوى على ا ل إ ط ل ا ق هو ا ل د ع و ة إ ل ى توحيد الله جل وعلا و إ ل ى التحذير من الشرك بجميع أ ش ك ا ل ه وبجميع أ ص ن ا ف ه كما ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا من ا ل د ع ا ة لهذا الدين الذي جاء به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن نكون صابرين على ا ل أ ذ ى فيه و أ ن ندعو أ ح ب ا ب ن ا ومن نحب والناس جميعا إ ل ى هذه ا ل د ع و ة ف إ ن ه ا ا ل د ع و ة الحق التي كانت لجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين كما ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا له شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إ ل ي ك منيبين إ ل ي ك مخبتين اللهم ص د د السنتنا اللهم سدد السنتنا اللهم سدد السنتنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اسلل سخاء مصدورنا اللهم اسلل سخاء مصدورنا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم اللهم بارك على محمد وعلى آ ل محمد